السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوم من التزاود أما بعد ف... هذا أحد المجالس تعليقين على أثور في التفسير بالسيش ابن وصيمين رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة الحادي والعشرين في شهر ذي الحجة <تصفيق> للعام الحادي والثلاثين بعد الأربع عام والألفين رجل نعم أعتذر أولاً إخواننا على غرفة الإمام الآجري في الجافة أني أحاول الدخول عليه الآن ولكني أفشل لكن ولعل لا تكون المحاولة أنا شافت عزيم وراء شاء مجرد نعم نعم أرجع أن يكون الصوت نعم شكرا الله. الى قول الامام عن تكرار القصص حيث قال من القصص القرآنية ما لا يأتي الا مرة واحدة ايمان واصحاب الكهس توقفضيه <تصفيق> <طوة> المطلحة <تصفيق> ولا يكون هذا المستكرر على وجه واحد بل يختلص في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون اخر ومن الحكمه في هذا التكرار في هذا التكرار اولا ابيان اهميه ان نبيان اهميه تلك القصه ابيان اهميه تلك القصه لان تكرارها يدل على العنايه بها توقيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس ثانيا توقيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس ثالثا مراعاة الزمن محارئ المفاوطين بها اذا هذا تجد تجد الإيجازة والشدة غالبا وفيما أتى وفيما أتى من القصص في الصور المكية والعكس فيما أتى في الصور المدنية رابعا بيان دلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه يعني ذاك الوجه على ما تقتضيه الحالة كما مثل ظهور نور نور جوده في عند الله تعالى حيث تاتي هذه القصص متنوعه حيث تاتي هذه القصص متنوعه بدون تراكم يقولوا مفتعين بالله عز وجل في جياني هذا الكلام قد سبق في المجلس الاخير جياني حكم القصص والتفرقة بين القصص المذموم وقصص رضي الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآن سرع المصنف في بيان الفكمة او الفكم والتوائد من تكرار بعض القصص في كتاب الله بعد أن ذكر أن أن بعض القصص لم يرد إلا مرة واحدة في الكتاب نحو قصة لقمان لقمان الحكيم في صورة نعم نحو قصة أصحاب الكهف الواردة في صورة الكهف هذا الإفراد والتكرار لم يأتي عبثا بل جاء لفكم يعلمها تكوصانه بهذا الكلام وبهذه القصص والتي اجتهد المصنف في معرفة بعضها من خلال هذه النقاط الخمس ما تذكر الحكمة الأولى بيان أهمية تلك القصة هذا مبني على قاعدة آه التكرار يفيد الاقرار هناك من قال التكرار للحق من اسباب تثبيت الحق هذه فائده هامه في تكرار بعض القصص في كتاب الله وهي التقرير والتوكيد لأهمية تلك القصة وتثبيت الحق المذكوسية في القلوب هذا واضح في قصة كريم الله موسى عليه السلام نحتوائها على الكثير من العبر والدروس فذل تكرارها في اكثر من موضوع من الله على الاتنائجها وعلى اهميتها الحكمة الثانية التوكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس وهذا مرتبط بالحكمة الاولى فقد ديناه في خلال صرفنا عليها ثالثا مراعاة الزمن وحال وحالة المخاطبين بها اي المخاطبين بالقصة ففي الصور المكية كما بينا المصنف تجد او تلمس ثمة بارزة في هذه الصور في الايجاز سمة الاولى الايجاز ولذلك تجد ان اغلب بل ان جل او كل الصور القصيرة من قصار الصور مكية السمة تعني من ذكري الوعيد و ما يتعلق بمصير الكافرين بالتقريع والتوبيخ و <تصفيق> واما في الصور المدنيه فلبس العكسه قيمته الاولى في الصور المدنيه الايطاله او الطول ولا تجد هذا تجد أن طوال الصور نحو صورة البقرة وآله عمران والنساء هي الصور المدنية وثانيا جمعت بين ذكر الوعد والوعيد مع آآ الرزق في في تقرير الأحكام وإن كانت لا تخلو من أسد من الشدة ومن الترهيب وهذا كما قال المصنف في شرحه من بلاغة القرآن حال المخاطب هذه من اعلى انواع البلاغة نهما الحكمة الرابعة بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيح حاله حيث ان المتكلم بهذه القصص وربنا سبحانه يذكر اخدافا في صورة تتوافق تتوافق في ظاهرها احيانا مع ما ذكر في صورة اخرى ولكن المتماع في كلا الموضعين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 القصص التي ذكرها القصص التي ذكرها أحسن القصص وهذا لا يكون إلا لكلام ربنا سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بي نياده ولا من خلفه تنزيل من حكيم أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وهذا من فك ادركه علماء اللغة والبلاغة أن هؤلاء العلماء قد تفننوا في ذكر الحكم من المتشابهات في بعض, في بعض القصص خاصة في قصة كلمة الله موسى عليه السلام مع فرعون وقد سبق وتكلمنا عن الحكمة من إيراد الآيات المتشابهات في كتاب الله نعم الحكمة الخامسة نعم ظهور صدق القرآن هو من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تلاقب فالاختلاف الذي يكون بين سياق القصة في صورة مع سياقها في صورة اخرى دون تناقض يدل في لسك على ان هذا الكلام أو على ان هذه القصص منزلة من الله لأنه لو كان فيها لو كان بينها اختلاف لما كانت عند الله فلو كان لو كانت من عندي غير الله لوجد في اختلافا كثيرا هذه الدقة وهذا الوضوح في عرض هذه القصص مع تكرارها في مواضع شتى دون ان يحدث تناقض للتسير بينها يؤكد بلا شك على صدق كلام الله ويؤكد قوله سبحانه من اصدق من الله حديثا وان وجد التعارض في الظاهر فهذا الذي ظهر عنده هذا التعارض وليس لأن التعارض موجود في ذات القصة وضرب المصنف مثالا ببعض الآيات الوردة في قصة موسى عليه السلام نحو قوله سبحانه قال للملأ حوله إن هذا لشافر عليم وفي بعض الآيات قال الملأ من قوم سرعون إن هذا لساحر عليم فقال المصنف رحمه الله فكيف الجمع كيف يكون الجمع بين الآيتين حيث إن في الآية الأولى حيث إنه في الآية الأولى عزى القول إلى سرعون وفي الآية الثانية عز القول الى الملأ من قوم فرعون فأجاب المصنف رحمه الله الجمع سهل جدا نسبة هذا القول الى قومه وإليه لا تعارض لينهما <تصفيق> <تصفيق> يقول ذلك اولا ثم يتبعه قومه فذلك في غرابه يعني الشيخ رحمه الله ان فرعون قال هذه العباره او المقوله اولا ثم لما قالها رددها خلفه الملاء من قومه فذلك غرابه هذه هذا يحدث في مجالس الملوك ثم ضرب مثالا اخر في الهيئة في الهيئة الذي يظهر منه التعارض بادي الرأي وقوله تعالى ساحر مبين اي ما قاله شرعون وملأه عن موسى عليه السلام او قال عنه ساحر مبين وفي موضع اخر من كتاب الله قال عنه ساحر عليم لانه كما قال المصنف الساحر العليم يلزم من العلميه ان يبين لا يلزم ان يكون المتكلم بالكلام ياتي بعباره واحده في المجلس بل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 سمعه ولم يشاهده شهد ولم يشاهده حجرتي فرعون وملؤه على فرعون انه ساحر مميز وقت وقالوا ايضا انه ساحر عليه ثلاثه عارض بين الايهين سننتقل بعد ذلك الى حكم او نوع الى حكم الاسرائيليه ثم قال المصنف حفظه الله تعالى ليؤ الاخبار المنقوله عن بني اسرائيل من اليهود وهو الاكثر او من النصارى هذا تعريف الاسرائيلات وقد هلب جاء بني اسرائيل انه كما قال المصنف ان اغلب الاغبار منقول عنهم واسرائيل اسرائيل هو يعقوب عليه السلام مدينه خرج منهم الانبياء معذرت وكان يعقوب عليه السلام نبيا سك اليهود هم المتقدمون ثم تلاهم النصارى ثم اليهود هم المتقدمون ثم تلاهم النصارى اغلب الاخبار المنقولة المسلمين من اسرائيل من اليهود والقليل منها مؤسارا. نعم ثم قال المصنف وتنقصم هذه سبارك الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى الى ثلاثة انواع. مما الاول ما اقره الاسلام مساهد بسطه فهو حق رضي الله عنه جاء حضر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المحمد إن نجد إن نجد, نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع تجار على, <تصفيق> على إصبع والماء والماء على نعم على إصبع والماء والصر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول وحتى بدت مواجزه تصديقا لقول الحضر أهف الله وما قدر الله ايضا المسلم وحديث جليل اسطة المتعلقه بذات الله عز وجل الاحبار اليهود فاقره عليها رسولنا صلى الله عليه واله وسلم <تصفيق> ما هو طليق بجلال الله على قاعده اهل السنه الماخوذه من قوله تعالى ليس في شيء شيء وهو السميع البصير نوب الرحم في خمسه البشر كما ان سمعه ليس كسمع البصر وبصره ليس كبصر البصر وقد ذهب الجهمية الضلال ومن تبعهم من فرق التأويل الى تأويل هذه الصفة الجليلة فيها عن معناها الحقيقي بغيت يستناد بين من الكتابي والسب ومن رؤى هذه من الثريف العتل الذي قضى اقواله امام السلطة عفلو ابعيف المجرى في كتابه نقد نقد عثمان عيد على البريسي على البريسي نبال على البريسي الجهني العنيد حي محتار على الله في التوحيد فقد رحمه الله تعالى معم أن... إنا المريسي أعلم أنه ما يفق <تصفيق> أنا لا أدري ما سبب قباط قال المريسي إن إصدعي الله قدرتين يشير إلى ما جاء حديث أحيث سواهده القلوب نعم القلوب بين إصدعين بين إصبعين من أصادع أصادع لكي يشاء فقال إن نعم إن الإصبعين في هذا الحديث هما قدرته قدرة الله عز وجل فجعل لله قدرتين فرأيه آلته خارجة من جميع لغاتهم إنما هي قدرة واحدة من الأشياء رحمه الله تعالى مستشهدا رضي الله عنه سلام البريء البريء نقطا فك طيب سجل للكتب يقتل الله السماء يوم القيامه بيمينه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ومعنى مخالف مخالف قيل لا شك فيه اما الطي لا يكون الا في اصابع اليدين فكيف صار في مستطرد قائلا وكيف اقررت رتاهما قدرتين وكذبت هذا حديث ابن مسعود في خمس اصابع ما في خمس اصابع الى ما جاء في رواية بن مسعودنا حيث عدد النبي صلى الله عليه وسلم الاصابع او حيث عدد الحبر الاصابع التي يحمل علينا ربنا سبحانه خلقه خمس اصابع السنوات على اسبع الثاني الارضين على اسبع الثالث السجر على اسبع الرابع الماء والصرع على اسبع الخامس سائر الخلائق على إسفا فجعلها خمسة أصابة وأقراه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال الدارمي وكيف اقررت بالحديث في الاصبعين من اصابع الله وقصرتهما قدرتين وكذبت بحديث مسعود رضي الله في خمس اصابع هو اجود اسنادا من حديث الاصبعين لان حديث ابن مسعود في الصحيحين اما حديث الاصبعين في خارج الصحيحين وقد جاء من طرق مختلفة بعضها بعض ولكنهم يصحهم مجموعيا ثم قال ثم تأولته القدرة خمسة قدرات كما تأولت في بقدرتين إلى أن قال فأما تكذيبك بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حضر من اليهود قام فقال وبلغه كأن الله يحمل يوم القيامة السماوات على إصبع إلى آخر الحديث فادعيت أن هذه الآية أي آية وما قدر الله حق قدره نزلت تكذيبا لما قال الحضر ثم قلت أفتحفجون بقول اليهود فيقالوا لك أيها المريسي قل لما رأينا مفسر نوتك لمن أسد مناقضا لكلامه منك مرة تقول احديثي رواه الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقر تقر بي مره وتنكره أخرى مر... وتنكره اخرى ولو علقت ولو... قد كنت من اهل الحديث وروايهي لا علمت ان الاثر قد جاء فيه تصديقا لليهود لا تكذيبا له كما دعيت فقول قد جاء في نواية الصحيحين من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأنا الآن ضحك حتى بدأت نوازيزه تصديقا لقول الحضر هذا امور صغير راح اديه الاسم انا النبي صلى الله لا تكليب لقوله كما فهمه البريسي اي والعنيد الذي استرى على الله الحديث وان كان يروى من اخبار اليهود من بني اسرائيل الا انه قد صدقه الرب صلى الله عليه وسلم واقر صحتي وصحه هذا مثال جيد للقصبه اولا من اخبار بني اسرائيل نعم القصبه مثال ما رواه التاب اي جاء هذا حرصكم أن شئتم اشير روايه شارح الصحاحين وان هي البنير رحمه الله تعالى في كتابه آداب الكتاب انه صلى الله عليه و هذا الحديث له شواهد عده في خارج فاي فايو امرؤ يقف مختلف منها ما ورده ايضا الامام البالي في كتابي مشار اليه كما اخرجها ابو داوود وغيره من حديث ابن عباس انه قال كان هذا الحي من الانصار وهم اهل وثن مع هذا الحي من يهود قد هم كتاب وكانوا يرون لهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم لان الانصار لما كانوا على الوسنية كانوا يقتدون بفعل اليهود انهم يرونهم اكثر علما الا على حرف اي على جانب بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء صرفا منكرا ويتلززون منهن مقدلات ومدلات ومستلقية تزوز رجل منهن امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنترد هو عليه وقالت إنما قلنا نؤتى على حر تصنع ذلك وإلا فاجتنبني وإلا فاجتنبني حتى شري الله عليه وآله وسلم فأنذر الله عز وجل نسأكم حرص لكم فأتحر يعني بذلك موضع الولد فهذا القرآن نزل في تكذيب كلام بني اسرائيل في هذا الصعيد وأن الله عز وجل, عز وجل قد أباح للرجل أن يأتي زوجته على أي وجه كان إذا كان في موضع الحرص أي القبر ولو اتاها من جهة الدبر اه في صمام واحد اي في الفضل ولذلك تواطرت بل عده الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يكره الاسلام ولم ينكره فيجب أن توقف فيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون وقولوا آمن ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محظور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية تحدث عن بني اسرائيل ولا حرق ومن كذب علي متعمد فليتبوأ مقاضه من النار رواه البخاري هذا القسم الثالث وصلت بين الأول والثاني ويقتضي التوقف بادي الرأي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وهذا الحديث حديث أبي هرير أخرجه المخاري في كتاب التفسير من صحيحه تحت باب قوله تعالى قولوا بالله يوم أنزل إلينا و في, قول في قوله في قول أبي هريرة رضي الله عنه كان أهل الكتاب يقرون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية نقل المصنف عن الشيخ السلام بتينية كما في مجموع الفتاة وأنه قال وهي العبرانية قريبة من اللغة العربية واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن ثابت رضي الله عنه ان اتعلم لغة اليهود فتعلمه في ايام قليلة نحو ستة عشر يوما فهذا قد اورده البخاري معلقا في كتاب الاحكام من الصحيح تحت باب ترجمة الحكام وليجوز ترجمان ترجمان واحد ترجمان واحد نعم وهذا يدل على جواز تعلم لغه او لغات او لقوم من الكفار ولكن لحكمه او فائده لا نعم لحكمه وليفائده لا عبثا نعم ولا بلغات الكفار وتعظيما لها على اللغة العربية التي هي لغة القرآن والساهد ان هذا القسم من مرويات بني اسرائيل يجوز ان به لكن بحذر إذا غلب على ظني العالم أو الباحث أن هذا الخبر بعينه الذي لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا بتجديده يعني يغلب عليه الباطل وعدم الصحة فلا يحدث به أحدا وإذا غلب على ظنيه العكس أنا موافق أنا موافق لسرعينا غلب أسأل أن يحدث به لهذا الحديث وهذه مسألة الاجتهادية فنهذا كان وضينا مفرد ومفرد في هذا الباب كما سوف يأتي جيانه إن شاء الله تعالى وننبه الامر الام ايضا هو انه ينبغي بحرط رفحة فحة الاسناد في اخبار بني اسرائيل لان الكثير منها روية باسانيد ضعيفة جدا او موضوعة و اشهر من روى اخبار اخبار مني اسرائيل كعب الاحبار ووهبه ابن منبه و اهلا لكعب الاحبار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 تجد تجد يعني كما وخيرا من اخبار بني اسرائي من القسم الثالث اي من رواية كعب الاخبار ثم او ومعه وهب ابن منبه نعم كذلك ايضا جاءت بعض أخبار بني إصريان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من الذين أسلاموا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صحابي جليل وكان من أخبار اليهود و لنا وقت إن شاء الله تعالى في المجلس القادم معه هذه المساله نزيدوها تفصيلا وتوضيحا ان يسر الله عز وجل واعتذر اليكم عن مجلسي اداء طالب العلم نظرا لانشغالي بامور هامه يعني لا استطيع الحضور وكذلك اعتذر عن مجلسي يوم السبت القادم ايضا الانشغالي لبعض هذه الامور الهامة في هذه الايام وانساء الله يكون موعدنا يوم الاثنين القادم مع درس شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الموحي الدين عزيزة تعالى في صرفه صحيح... صحيح... على كتاب الامام من صحيح البخاري وايضا اذكروا او انبه على اخواننا ان, إن هناك مجلسا لإن شاء الله تعالى مع إخوانكم في تونس يوم الاثنين القادم الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة ضمن سلسلة اللقاءات السلفية التونسية التي أراد إخوانكم في تونس أن يجعلوها على غرار اللقاءات السلفية القطرية التي كانت قريبا في دولة قطر وطلب الله أن يوفقهم فيها وان يجعلها عونا لاخوانينا هناك في تونس على في تونس على الالتزام بالسنه وعلى آه آه وعلى الارتباط بعلماء السنه وطلبه العلم الاهل السنه السلفيين وأن يكونوا على بينا من أمر دينيه نظرا يعني من عدام وجود العلماء عندهم على حد ما نعلم فنبعث أن يستفيد الجميع من هذه اللقاءات وإن شاء الله يعني يقوموا إثمانين على غرفتنا دار أهل الحديث وأظننا كذلك تذاع على آآ غرفة الإزام الأجرية. ومارك الله في القائدين على كلا الغرفتين ونكتشف هذا إن شاء الله تعالى نظرا لقرب قوامة صلاة الأشاء عندنا وستحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستكثرك واتب إليك الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم